عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ تَتُبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُم مَّا وَإِن تظاهر عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ اِكْتُبَ بَعْدَ ذَلِكَ ظُهَيْرَ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ muslimatun mu'minatun qanitatun ta'ibatu 'abidatun sa'ihatun sa'ihatun thaybatun wa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 وقودها الناس والحجارة عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا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 والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير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 كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخونتاهما فخونتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين